يقال إن من يسمع الأذان ويقبل إصبعه ويمسح بها عينيه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصاب عينه بالمرض فما صح هذا القول مسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وقول مرحبا بحبيبي محمد بن عبد الله وقره عيني والدعاء بالشفاعة لم يرد به نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزى الديلمي في الفردوس هذا الفعل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآه فعل ذلك من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي وهو غير صحيح كما قال الحافظ السخاوي بل اخترعت أحاديث تذكر أن من فعل ذلك لم تصب عيناه بالرمل أبدا منها ما ذكره أحمد بن أبي بكر في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه انقطاع ومجاهيل أن الذي قال ذلك هو الخضر عليه السلام وما ذكره شمس الدين محمد بن صالح المدني في تاريخه مرويا عن الحسن رضي الله عنه وكذلك ما ذكره صاحب المسائل الملقوطة أن نور الدين الفراساني العالم المشهور بمدينة شيراز كان يفعل ذلك من غير رواية حديث ولما تركه مرضت عيناه وهو قائم على التجارب وأمور غير ثابتة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فهي ليست محرمة والله أعلم